والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم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 فَإِذَا لَكِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الْرِقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا فإما من بعد وإما في داء حتى تضاع الحرب أو Zalik walayshaa Allahu lan tsa raminhum, wa lakilliybilu wa bagdum bi bagd. Walathin kutilu fi sabi lilahi, Siyahdiyim ve yüceliş bağlarım Ve yüceliğimi Altyazı M.K. Altyazı ينصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا أَنزَلَ أنزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وأن الكافرين لا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمت tağoon ve yekulun kama tekulul angam قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من بِئِكَمَا زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَتْبَعُهُ وَأَجُم مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر وَأَنَاخَ مِن خَمْرِ اللَّذَّثِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنَاخَ مِن عَسَلٍ مُّصَفَّى وَلَنكُم فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَمْرُ فِيهِ رُبَّ bīgim keman ghawkhādum fīn nāgī wa suqūm من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا Olaik elledin taba Allahu alla kulubim ve taba oahum. Ve elledin ikted Fahal yenظurun illa الساعة أن تأثيهم بغته فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم fa'lam enne la ilaha illa allah wastafir li zenbika wa والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة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 فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لكم فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ؤلایك الذين لعنهم الله فأصممهم وأعمى بصارهم أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذالك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله في بعض الأمر والله يعلم إسراركم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهه رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم ما رضوا أن لا الله أضعاهم Vele olsa olasaydı onları görmem, onları tanımayacağım. Onların kim olduklarını bilmiyorum. Onların ne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 وعن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهما يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تابطلوا اعمالكم ان الذين كفروا صدوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِينُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَمُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَى لَكُمْ وله وان تؤمنوا وتتقوا ياتكم اجوركم ولا يسالكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم وَيُخْرِجَ ويخرج أضانكم ها أنتم لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء